Hei kumulmaftoon Inna rabbaka huwa a'alammu bimman Dall'an sabyidih Wawwa Fala tutti'i lmukavibin Waddu'u luo tudahinu Wala tutti'a kulla halaafin mahiin Hemmazin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 فَأَصْبَحَ الْقَصْرُ نِفَتَنًا دَوَّمَ مُصْبِحِينَ أَنْ يَغْدُوا عَلَى حَرْسِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ظَالِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنِّي Kaukus! Hei بل نحن محرومون قال v forcé he لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا Sallati كنا ظالمين Sallati بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها اننا الى الله منا راضون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون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 وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ